بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من مطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإم من أمة إلا خلف فيها نذير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 ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أسير من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحدن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دعوى المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 وهم يفطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل فاحلا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاؤكم النذير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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا قَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ ياكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من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 هو كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أيمنهم لا إن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلم ما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة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 قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله بما كسبوا ما سب ما كتب وما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا